فضيلة الشيخ ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون موافقة ولي الأمر مع أنه يغفر للمجاهد من أول قطرة من دمه وألي يكون شهيد لا يكون مجاهدا إذا خالف عصى ولي الأمر وعصى والديه ذهب لا يكون مجاهدا يكون عاصيا نعم